وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ إِسْتَكْتَرُتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا أَسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجْلَتْ لَنَا قَالُنَّ وَكُم خَالدَِفه إَِّا مَا شَ أَ إِ رَبكَ حَكم النَّال وَكَذَلكَ وَللي بَع بَ الظَّالِ مِينَ بَرْو بِمَا كَوا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 وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لن يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.